بسم الله الرحمن الرحيم قد أسلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم قاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم من الزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم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 ولقد خلقنا الإنسان من سُلَالَةٍ من طين ثم جعلناه نُطْفَةً في قرار مكين ثم خلقنا النطفة عَلَقَةً فخلقنا الْعَلَقَةَ مضغة فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا المطغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالقين ثم وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وإنا, وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت, تنبت بالدهن وكبغي وإن لكم في الأنعام لعبرة نحقيكم مما في بطونها ولكم, ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم, ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملؤ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بتر مثلكم يريد, يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا عدن به جنة فتربطوا به حتى حين قال رب طبني بما كذبون فأوحينا إليه أن اطنع الفلك بأعيننا ورحينا فإذا جاء أمرنا فإذا جاء وأهلك, واهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا سن ويتأت ومن ما على الفلك فقل الحمد لله فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم, ما لكم من إله غيره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 ايعدكم انكم اذا نستم وكنتم ترابا وعظاما انكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين ان هو الا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال قال عما قليل ليسبق الننادنين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غساءا كبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أدلها وما ثم أرسلنا رسلنا كثرا كلما جاء أمة رسولها تزبوه فاتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأقاه هارون بآياتنا وسلطان مبين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 فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أَنَّمَا نمذهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من قشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون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 لا تجأروا اليوم إنكم مما لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنسحون مستكبرين به كامرا تهدرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأشي أباءهم الأولين ام لم يعرفوا رسولهم فوله منكرون ام يقولون به جنه بل جاءهم بالحق واكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن بل اتيناهم بذكرهم فهم ذكرهم معرضون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 وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أ تعقلون بل قالوا مثلما قال الأولون قالوا أ إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إن لمبعوثون لقد وعدنا نحن وأباؤ تعلمون. سيقولون لله قل فَلَا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العوش العظيم سيقولون لله قل فلا تتقون قل من بيده ملكوت كل وهو يدير ولا يدار عليه إن كنتم تعلمون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 قل رب انما تجعلني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وانا على ان نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بلا فيه احسن السيئه نحن اعلم بما يصفون وقل رب اعوذ بك من نبات الشياطين وأعوذ بك رب أن حتى إذا جاء فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتسالون فمن تقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت, موازينه ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم فأولئك فَنَا أَخْرِدْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ قَالَ اخْثَأُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ فاتخذتموهم سخريا حتى, حتى أنشوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني دبيته اليوم بما صبروا أنهم هم الفائدون قال كم لبثتم في الأرض عددتمين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العالمين لَمُ آمَن أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وأنكم, وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَوْا نَحْنُ وَمَلَكُ الْحَقِّ إِلَٰهُنَا إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ كافرون، الله الكافرون وقل رب اغفر الراحمين